بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس الناس من شر, من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة